وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون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 فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّمَا عَقُوْمٌ مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُلَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَوَجَدَهُمْ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 وجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي، واغفر لأبي، إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون إلا من أتَّلَّاه بقلب سليم وأزْلَفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْقَوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبنيس أجمعون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 فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِن يَأْخُذْكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 فاستقط علينا كسف من السماء إِنَّكُمْ عَتَمِ النَّصَادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْظُلْلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ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 ذكران وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماع لمعزولون.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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب